جَهَنَّمَ مَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادَ أَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَٰذَا فَأَجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ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 خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنعَٰمِ ثَمَٰرَةَ أَزْوَٰجٍ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَٰتٍ فِى ظُلُمَٰتٍ ثَلَٰثَ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَٰهَ إلا هو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 فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور